لا اله الا بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعفا مما واتقوا الله هي you يا know. Субтитры خالقنا فيها ونعم اتره العابدين ودخلت من قمركم ودخلت من قمركم سنن